طلق رشاشك والمدفع صوب في عيني كي تقلع لن تقهر يوما مقلعي لن أركع أبدا لن أركع طلق رشاشك والمدفع صوب في عيني كي تقلع لن تقهر يوم ابدا لن اركع لن اركع ابدا لن حتى توجع بجحيمك حتى, حتى توجع فسهم بتغصني في قلبي لن اركع ابدا لن سترك يا الله لن اهجر لن أهجر لن أهجر أقتل أطفال وشبابي وتمتع بالموت تمتع وتمتع بالموت تمتع وتمتع بالموت أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي لم أذرف دمعة محزون <ممم> أركع لن, أركع لن أركع أبداً لن أركع أبداً <مم> لن أركع اكسر بالآلة أقدامي اكسر بالآلة أقدامي حق <حط> ما من الأضلع حط ما شت من الأضلع فسيعل الساعد في غضب في غضب في غضب لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع أقسمت لأقصايا وقدسي المتاع المتاع المتاع المتاع ان اجعل نقائي المدفا المدفا اقصمت لاقصايا <لي> وقدسي, وقدسي ان اجعل نقائي أنا أجعل مطلع العالم وجمال النركاء أبداً لن أركاء لن أركاء لن لن قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.